وجوه يومئذ ناعمه لساعها راضيه في جنته عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي م بثوثه